لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب ويصب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 فالعجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر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 ما هي زجرة واحدة فإذا هم ينبون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون شَرُّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَأَنْقِذُوهُمْ إِنَّهُمْ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 عن قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين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 إِنَّ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَنَّ لَن نَّتَارَكَ لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنت إلا عباد الله المقلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النبي نَعِيمٍ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ الْأَثْمِنَةِ لِلشَّارِبِينَ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 تَسَاءَلُونَ قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لَقَرِينٍ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ايضا من ان لمدين قال هل انتم مطلعون انطلع فراهه في سواه الجحيم قال الله ان قدلتم دين وَلَوْلَا رَحْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِن هذا لهو الفوث العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم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 فإِنهُم لآكِرونَ مِنهَا فَمَالؤونَ منها مِن هَطُهَُّ إِ لَهُ عَلَهَا لَ شَجبَ مِ مِن حَم رَّ إِ مَوْجَِهُم ل إِهُ أَلفَوْ آبَ أَهُم بَل فَهُم عَلَ آثَارِهِم يهرَ وَلَ قَدِضلَ قَبَلَهُ أَكدَ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 نعم المذيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين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 وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه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 قُلْ أَنْتَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْفُتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنَّ لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فَأَرَادُ بِهِ كَيدَ فَجَعَنَاهُُ الأأَسفَليد وَقَالَ إِ ذَاهِبُ إِلَ رَرَب سَ يَهعيد رَبْرَ بِهَبَل مِنَ الصَّالِحِييد فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى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 وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن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 سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَن تَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ كَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ وعنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله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 غَرَسْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَا هُذِهِ الْمَائَةَ أَلْفَ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين بَسَطَ فِيهِمْ آلَ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إفكهم ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين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 ما يصفون الا عباد الله الكلا صليم فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صالح للجحيم وَمَا ب إَِّا لَلَمَ قم مَظْلُ وَإِنَّ لَ نَحنُ الصَّفُون وَإِا لَ نَحنَمُسَابْسَ بحِ وَإِن كَوا ل لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون